وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفترين 111. في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 112. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا العذب إنه أواب إذ عرض عليه بالعشاء صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن فتنا سليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد منه إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أطاب والشياطين كل بناب وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عقابنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له وعدنا لذ الفاء وحسن مأب واصبر عبده أيه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برهلك هذا مغتسل بارد وشراب